بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد والم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد الثالث الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا اي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي في نفسه عباديه المقدمه إذ لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال كما قلنا خصص الاولى كان الكلام في الدرس الماضي في بيان خصائص الوجوب الغيريه وقلنا الخاصة الخاصه الاولى الوجوب الغير أنه كما لا بعت استقلالي للواجب الغيري كذلك ايضا لا إطاعة استقلالية للواجب الغيري لماذا؟ لأن الطاعة فرع البعض فرع الأمر فإذا لا أمره لا إطاعة مستقلة للوجوب الغيري بخلاف الواجب, بخلاف الواجب النفتي فإن له إطاعة إطاعة مستقلة لماذا؟ لوجود أمر مستقل بخصوص النفس الخاصية الثانية ذكرناها بالآن إذا لا بعت مستقل ولا إطاعة مستقلة فلا ثواب مستقل غير ثواب الواجب النفسي لماذا لا ثواب؟ لأن الثواب فرع الإطاعة والإطاعة فرع الأمر فإذا لا امر لا إطاعة إذا لا إطاعة لا ثواب نعم الثواب الذي يحصل عليه المكلف هو ثواب الاتيان بالواجب النفسي بالواجب النفسي وإلا لو قلنا لو قلنا أن الوجوب الغيري له ثواب مستقل هذا يعني, هذا يعني أن المكلف لو ترك الواجب النفسي يستلزم أن يكون له عقابات عقاب على ترك المقدمة وعقاب على ترك نفس الواجب ولا قائل بهذا إذا لا عقابات متعددة فلا ثواب متعدد نعم عقاب على ترك الواجب لو ترك الواجب وثواب على الاتيان بالواجب لو أتى بالواجب وإن كان مصحوبا بالمقدمة بالوجوب الغير إذن هناك نوع من التلازم بين العقاب وبين الثواب تعدد العقاب يستلزم تعدد هذا إذا لم نقل بالتفضل والمنى إذا لم نقل بالتفضل والمنى وإلا قد يقول قائل بجواز التفكيك إذا فعل الإنسان المقدم فله ثواب على المقدم وثواب على الواجب النفسي أما إذا ترك المكلف الواجب النفسي والمقدمة فله عقاب الوحد على ترك الواجب اما المقدمه فلا ان قلت نقول لا تقول يمكن التفكيك هنا التفكيك ممكن هذا اذا قلنا بالتفكر والمنهج واضح يصير الامر الى هنا بالأمس اشكلنا باشكاله الاشكال الاول قال انتم تقولون بان المقدمات لا ثواب مستقل لها هذا خلاف خلاف ما نراه في الروايات من زار الحسينو ماشيا عليه السلام ماشيا فله في كل خطوة يخطوها ثواب كذا وكذا وكذا عندما. بل الروايات أعظم من هذا فله في كل خطوة ذهابا وإيابا الذهاب مقدمة للزيارة أما الآياب يعني الرجوع ليس مقدمة مع ذلك الروايات تقول من زار الحسين ماشيا على قدميه فله في كل خطوة ذهابا وإيابا ثواب كذا وكذا عند الله تعالى. وكذلك من حج أيضا فله في كل خطوة كذا من الثواب عند الله الآن قلنا الثواب المقصود هنا أن الثواب لنفس العمل لا للمقدمة ينسب الثواب للمقدمة من باب المجاز والعرض لأن المقدمة هي السبب في ماذا؟ هي السبب في مضاعفة الثواب لماذا؟ لأن الإنسان إذا دار ماشيا إذا حج ماشيا هذا يعني أن يكون نفس الحج نفس الحج فيه مشقة فيه مشقة فإذا كان الحج فيه مشقة فيضاعف الثواب فالثواب على نفس الحج لكن المسبب للمشقة هو المقدم فنسب الثواب إليها من باب المجاز وإلا حقيقة الثواب لنفس العمل نعم إذا حج الحاج أو دار الزائر بطريقة شابقات يختلف ثواب هذا العمل عن الطريقة المريحة لماذا؟ لأن المقدمة هنا كانت أصعب وهنا كانت أكثر أما نفط الثواب فهيساً المقدمة الثواب لنفط العمل نعم العمل والثواب يوزع الثواب يوزع يوزع على المقدمات وإلا في الواقع الثواب على نفس العمل ونسب إلى المقدمة مجازا لأنها هي المتسببة في جعل الحج أو الزيارة مشق كان هذا إشكال وذكرنا إشكال آخر أيضا سلم الزيارة وزع على المقدمة هل هذا المعنى لأنه يكون مقدمة نزع عليها باعتبارها هي السبب في كون الفعل فيه مشق وإلا الزيارة وإلا تلامز ذكرنا أشكال آخر أيضا، وقلنا تكلمنا بهذا، ولكن عندنا روايات صريحة تطرح أن المقدمة نفس المقدمة نفس المقدمة فيها هذا الموضوع. إذا نظرنا في روايات الطهارة والصلاة الوضوء والغسل والقيام، الروايات هنا تطرح تصرح تصرح. بأن نفس العذوب نفس الغسل عليه ثواب. الجواب يقول هذا اشكال مقبول لكن سيأتي إن شاء الله في محله في بعد كم فصلنا الآن سيأتي إن شاء الله رد هذا الإشكال الثاني. هذا كله كان بالأمن. الخاصية الثالثة للوجوب الغيري. أن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا ولا يمكن أن يكون تعبديا ابدا والأمر التعبدي واضح معنا والتوصلي واضح معنا الأمر التعبدي هو الذي لا يقع في الخارج إلا مع قصد القرب ولا يمكن ان يقع في الخارج الفعل العبادي من دون قصد فلو ان المكلف وقف الى القبلة استقبل القبلة وكبر وصلى واتعب نفسه لكن لم يقل قربة الى الله تعالى وانما قال قرب الى فلان هذا عمله باطل مع انه اتى بالفعل لكن هذا العمل باطل كذلك لو صام ليس تقربا وإنما صام من باب التزلف إلى زيت من النقر أيضا عمله باطل مع أنه طاما لكن هذه الأمور, الأمور عبادية لا يكفي فيها مجرد تحقيقها في الخارج لا لا يكفي فيها مجرد تحقيقها عفوا في الخارج لا يكفي هذا بد أن تكون في الخارج متحققه لكن مع إضافة شيء أن تتحقق في الخارج مضافا إليها قصد القربه هذا لخلاف الأمر التوصلي لخلاف الأمر التوصلي فالأمر التوصلي يكفي فيه مجرد الحصول في الخارج يكفي فيه مجرد التحقق في الخارج مثلا اذا كان جناب الشيخ الشيخ احمد اذا كان في توبه في توبه نجاسه لا في جسمه نجاسه ماديه ذن مثلا على ثوبه والقاه لا بقصد اما هو وقع في الماء او ألقي في الماء أو ألقي في الماء فزالت النجاسه نقول هنا بعد لم تطهر لا يكون طهرا مع أنه لم يقصد لم يقصد القربة في الأمر التوصلي القربة ليست شرطا إنما هي شرط في الأمر التعبدي إذا اتضح هذا إذا اتضح هذا المطنف يقول إذن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصلي ويستحيل أن يكون تعبديا لماذا؟ لأن الأمر الغيري لأن عفوا الوجوب الغيري لا أمر مستقل في حقه لا أمر مستقل هو آلة وطريق ووصله إلى غيره فالمقصود ليس هذا المقصود ليس هذا المقصود هو الواجب النفسي والأمر إنما جاء إلى الواجب النفسي فالمطلوب تحقق ذاك ذاك الواجب النفسي وليس هذا لكن حيث أن هذا يتوقف على حصوله حصول الواجب النفسي من باب التبع من باب المقدمة وإلا فالوجوب الغيري ليس مقصودا المقصود هو الوجوب النفسي المقصود هو الواجب النفسي اما اذا جئنا بالوجوب الغيري بالمقدمه فهذا من باب الوصله من باب الطريق فالمقدمه طريق فلا امر في حقها مطلقا حتى تكون, حتى تكون عباديه هذا بالنسبه الى ومن هنا استشهد كما ذكر الشيخ الآن ومن هنا استشكلوا استشكلوا في أن الوضوء عبادة في نفسه الواضح عندنا أن الوضوء عبادة في نفسه فإذا كان عبادتان ففيه ثواب إذا كان عبادتان ففيه ثواب فيطرع تعبديا فيقع تعبديا لماذا؟ لأن الوضوء يشترط فيه قصد القربة فهو هل ألحظم التعريف؟ إذا عرفتم العبادي بأن العبادي يحتاج إلى قصد القربة نحن نقول لكم الوضوء يحتاج إلى قصد القرب فلو توضع المكلف لا بنيه القربة بنيه التدلف إلى زيد بن أرقام إلى أسلال من الناس اذا كان بهذه النيه لم يقع وضوءه صحيح وضوءه باطل على تعريفكم يكون الوضوء عبادي لانكم قلتم الامر العبادي يشترط فيه قصد القربه والوضوء فيه شرط قصد القربه ايضا هذا الاشكال المصنف يقول واضح ومقبول عندنا لكن ايضا سنؤجله الى ان يحين وقت الاجابه عن ان شاء الله فليأخوا اللي كتبوا كلمه الجواب يخلوها سيأتي في محله إن شاء الله الخاصية الرابعة للوجوب الغيري أن الوجوب الغيري تابع تابع إطلاقا واشتراطا وقوة وفعلا إلى الوجوب النفسي الواجب الغيري تابع في كل هذه الامور الى الواجب النفسي لماذا يقول المصنف قضاء لحق التبعيه انتم في درس المضى في مطلب من المطالب قلتم الوجوب الغيري تبعي للوجوب النفسي قلتم بهذا حكمتم بهذا هذا يعني قضاء لحق التبعيه لا يكون الواجب الوجوب الغيري إلا تبعيا فاذا كان تابعا لغيره فاذا كان الغير مشروطا بشيء يكون الغير كذلك اذا كان الغير مطلقا من حيث من جهه من الجهات الغير كذلك اذا كان الوجوب نفي فعلي, فعلي فالغير كذلك ايضا مثلا نحن قلنا سابقا الوجوب النفسي الواجب النفسي قد يكون قد, قد يكون احيانا مشروطا الصلاة مشروطة بدخول الوقت صحيح مشروطة بدخول الوقت فالصلاة إنما تجب إذا دخل وقت الصلاة هذا الواجب النفسي لأن المقدمة تابعة له لأن الوضوء تبعي له أيضا يجب أن يشترط أن يشترط في الوجوب الغيري أيضا ذلك إذا كان الواجب النفسي مشروط بدخول الوقت الواجب الغيري أيضا مشروط بدخول الوقت الواجب النفسي مطلق من بعض الجهات من حيث الدكري والأنت كلها سابقا من حيث الطويل والقصير الأبيض والأسمر إلى آخره الفقير والغني السيد وإلى آخره الواجب الغيري كذلك لأن الواجب الغيري تابع فقضاء لحق التبعية يجب أن يكون الغيري تابعا للنفس في كل شيء أيضا إذا كان الواجب النفسي فعلي فعليا الآن الان منجز فعلي, على على فعلي ملجز فاذا كان الواجب النفسي فعلي الان يجب الوضوء كذلك المقدمه كذلك ايضا واذا كان الواجب النفسي ليس فعليا كذلك الغير ايضا فلا فرق في التبعيه الغير تابع مطلقا للنفس والمقصود من مطلقا هنا مطلقاً يعني إذا كان من نفسي مشروط الغيري كذلك. إذا كان من نفسي مطلق فالغيري كذلك. إذا كان من نفسي فعلي فالغيري كذلك لا فرق. الكلام الكلام هنا قضاء لحق التبعية والمولوية. ان قلت ان قلت قد يقول قائل هذا الكلام نحن لا نقبله طب يقول فرصة. لماذا؟ لأن في بعض الأحيان نجد أن الغير واجب بالفعل بالفعل يعني الآن والنفسي ليس بواجب فعل. في بعض المقدمات تجد قبل وجوب بها فكيف تقولون أن الغير تابع في الاشتراف وفي الإطلاق وفي القوه والفعل نحن نقول لكم في بعض المقدمات تجب تجب المقدمه قبل زمان ذي هان يعني قبل الواجب تريد مثال تريد مثال الغسل قبل دخول للصيام الصيام متى يجب عند الفجر صحيح إذا كان الإنسان أراد أن يصوم صوماً واجب إذا أراد الإنسان يصوم في شهر رمضان، فيجب عليه إذا كان مجنيباً ليلاً، يجب عليه أن يغتسل متى؟ متى؟ قبل قبل الفجر الصوم لا يجب إلا عند الفجر والغسل مقدماً له ويجب قبل الفجر. فزمان الغسل فوجوب الغسل فعلي ووجوب الصيام ليس فعلي ووجوب الغسل الآن مع أن وجوب الصيام ليس الآن فكيف تقولون, فكيف تقولون أن المقدمة أن الوجوب الغيري تابع في القوة والفعل والإطلاق والاشتراك نحن نقول لكم هذا الكلام ليس بصحيح. وهذا البحث معروف ببحث مقدمًا مقدمًا التي بتركها يفوت الواجب النفسي فما تقول في هذا الاشكال فما تقول الجواب الجواب ياتي في محله ان شاء الله سياتي في محله ان شاء الله احفظوا هذه الاشكالات المؤجله محفوظه في المذكرات اتضح الى هنا قال تفضل تفضل يا شباب اطلاقا واشتراكا وقوه وفعلا نعم فانت تنقد كان قد أو لا. يمكن أن يقال ما تذكرونه هذا ضمن الصلاة مو في أصل وجود الصلاة. نحن نتكلم عن أصل وجود الصلاة. نحن نتكلم في أصل أي نعم نتكلم في أصل الصلاة وليس في أجزاء. قال إن الوجوب الغيري لا يكون إلا توصليا أي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة إذ لا يتحقق في الوجوب الغيري, فيه في الوجوب الغيري لا يتحقق قصد الامتثال على نحو الاستقلال كما قلنا في الخاصة الأولى أنه لا, لا طاعة استقلالية له بل إنما يؤتى بالمقدمه بقصد التوصل فهي صرف طريق صرف افرط آل، صرف الاله بقصد التوصل الى ذيها او اطاعه امر ذيها فالمقصود بالامتثال ليس المقدمه بل نفس امر ذيها وليس هي المقدمه ومن نستشكل في عباديه المقدمات كالطهارات الثلاث وسيأتي حل إن شاء الله تعالى الرابع الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشترافا وفعلية وقوة لماذا تابع قضاء لحق التبعية في البحث السابق قلتم الغيري مترشح من النفسي لكن مو ترشح المعلوم من علته. وإنما النفسي محرك وداعي وضاعف فقط فإذا هو تابع على كل حق فقضاء لحق التبعية كما تقدم ومعنى ذلك أنه كلما هو شرط في وجوب ذي المقدمة يعني في الواجب النفسي هو شرط في وجوب المقدمة أيضا وما ليس بشرط في الواجب النفسي لا يكون شرطا في وجوب المقدمة كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمه تحقق معه وجوب المقدمة وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها لاستحالة حصول التابع قبل حصول تتبوعه يعني المعلوم يستحيل أن يكون خارجا دون علته مستحيل الأثار يكون في الخارج دون مؤثره هذا لا يمكن أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته بناء على الرأي الثالث التبعية بناء على أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها ومن هنا استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ذيها في المقدمات المفورة كوجوب الغسل مثلا قبل الفجر يكون م... قبل الفجر لادراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته ولهذا سميت مقدمه مفوته باعتبار مفوتة باعتبار ان تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب في وقته فقالوا بوجوبها قبل الوقت مع ان الصوم لا يجب قبل وقته فكيف تفرض فعليه وجوب مقدمته هذا الاشكال واضح وسياتي ان شاء الله تعالى حل هذا الاشكال في بحث المقدمات المفوت ليش لا. الرابع ذكر له توجيهين الرابع ذكر له توجيهين وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمه صحيح؟ قبل تحقق وجوب ذيها لماذا؟ لأحدره إما لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه على ما نقول نحن أو إلى اخره مطلب جزي قسموا المقدمة إلى قسمين إلى مقدمة وجوب ومقدمة وجود أكذا قال مقدمة وجوب ومقدمة وجود أو مقدمة وجوب ومقدمة طاجتة المصطلح. ما الفرق بينهما؟ المقدمة الأدوبية عرفوها بتعريفين. تعريف المشهور وهو المقدمة الأدوبية. التعريف المشهور لها هي ما يتوقف عليها ما يتوقف. عليها نفس الوجوب، نفس الوجوب، هذا تعريف المشهور. ما يتوقف عليها نفس الوجوب. يعني مثل مولا، مثل مولا يخاطب المكلف ويقول له أيها المكلف يجب عليك. مثل يقول المولا المكلف يجب عليك. إذا توفرت مقدمات الوجوب يعني المولى لا يقول لي يجب عليك إلا إذا حصلت شروط الوجوب مثلا من الشروط للتكليف المعروفة بالشروط العشرات العامة البلوغ والعاقل والقدرة يعني اليوم الذي يكون فيه بلوغ المكلف مع احراز بقيه الشرائط من العقل والقدرات المولى يقول له يجب عليك يجب عليك فاصل الوجوب أصل الخطاب الوجوب يجب عليك هذا اصل الخطاب أصل الخطاب موقوف على توفر امور على توفر البلوغ والعقل التفت وهذه الامور ليست بيدي مكلف أن يحصلها البلوغ ليست بيدي العاقل بيدي الله سبحانه هو تعالى إذن المقدمة الوجوبية في تعريفها قالوا ما يتوقف عليها نفس الوجود. الوجوب نفسها بيجب عليك يتوقف على فصول هذه المقدمة هذا واضح مثال آخر متى المولى يقول لي يجب عليك الحج متى اذا استطعت والاستطاعه لا يجب تحصيل المولى نعم متى حصلت متى توفرت المولى يقول اذا يجب عليك الحج اما لا يلزم على المكلف ان يبحث في تحصيل الاستطاعه إن اتفق وحصلت تلك الاستطاعه يعني متى ما تحققت شرائط الوجوب خوطب المكلف بيجب يجب عليك إما هذا التعريف تقول عرفوها بهذا عرفت تعريف المشهور قالوا ما يتوقف عليها نفس الوجوب أو لا بتعريف الآخر عرفوها أيضا قالوا المقدمة الوجوبية هي تلك المقدمة المأخوذة المأخوذة على نحو التحقق المأخوذة على نحو التحقق والوضوحي خارج المقدمة الوجوبي بمعنى أن المولى سبحانه وتعالى المولا أمره أمر بالصلاة منذ زمن المولا أمر بالصلاة من بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذاك الوقت أقو أمر بالصلاة أمر بالصيام مع أنه في ذاك الوقت لم يكن كل قد بلغ وكله ها قالوا هنا المولا عندما يأمر التفت المولا عندما يأمر عندما يأمر لا يلتفت زيد بالغ أو لا فلان عاقل لا لا يلتفت يأخذ هذه الأمور كأنها في الواقع قد لا تكون متحققة لا المولى يفرض يقول لنفرض أنها متحققة إذا تحققت عندك هذه الشروط وجب عليك فالمولى عندما يأمر بشيء يأخذ شرائطه الوجوبية كأنها متحققة كأنها موجودة فيأمر بشيء لا يلتس التحققة او لا يقول فلان الشرائط متحققه يجب عليك فلان لا لا يجب عليك المولى لا ينظر هكذا المولى إذا أراد أن يأمر بشيء يأخذ شرائطه الوجوبيه كأنها متحققة في الخارج فيأمر به فإذا تحققت عند المكلف يجب عليه إذا لا لا يجب عليه فإذا المولى عندما يأمر يأخذ الشرائط الوجوبيه كأنها متحققه في الخارج <تصفيق> ولذا قالوا في تعريفي هي في تعريف المقدمة المقهوذة على نحو التحقق في الخارج المعنى الثاني في تعريف الثاني في الواضح تعريف الثاني واضح طبعا من حيث النتيجة واحد تعريف الأول والثاني لا فرق بينهما لا في الأول نقول هي التي يتوقف عليها نفس الوجوه في الثاني يقول لا هي التي أخذت على نحو صرد التحقق أفرق بينها من حيث النقلين نحن المولى يفرض أن هذا قد توفرت فيقول له يجب عليك مع أنه ليس بالله لكن يأخذ البلوغ كأنه في الخارج متحقق هذا المعنى واضح للمقدمة الوجوبية واضح قال مقدمة الوجوب وتسمى المقدمة الوجوبية وهي ما هذا التعريف الأول المشهور وهي ما تتوقف عليها نفس الوجوب بأن تكون المقدمة شرطا للوجوب هذا التعريف المشهور على قول المشهور هذا تعريفه وتعريف آخر أنها يعني المقدمة وقيل أنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون المقدمة بفروبة التحقق والوجود واضح؟ يعني المولى عندما يعمل بالشيء يقول كأني شرائطه موجودة فأقول فل صوم فتجأ إلى آخرين ومع ذلك تسمى مقدمة الوجوب ومثالها الاستطاع بالنسبه إلى الحج وكالبلوغ والعاقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات صلاة وصيام وحج وخم إنما تكلف بها إذا توفر العاقل والبلوغ والقدرة ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب فشروط الثاني مقدمة الواجب. قالوا في تعريفها مقدمة الواجب. قالوا في تعريفها هي المقدمة التي يتوقف عليها وجود وجود حصول الواجب في الخارج. حصول الواجب في الخارج. لكن مع قيد انتبهت. لكن مع عدم تقييد أصل الوجوب بحصول تلك المقدمة حصول الواجب في الخارج موقف على حصول المقدمة وجوده في الخارج أما أصل التكليف ما مرتبط بها مثلا الصلاة حصولها موقف على الوضوء يعني إذا توضع الإنسان وقام وصلى حصلت الخارج. فشوفوا الصلاة وجودها خارجا موقوف على الوضوء. وجودها خارجا موقوف على الساتر. على الاستقبال. أما أصل التكليف بها ما موقوف على الطهاره المولى يقول فلي. عندك ماء وإلا تيرمن. اصل أصل تعلق الوجود بالصلاة ليس موقوفا على وجود هذه المقدمة لا حصولها في الخارج وجودها في الخارج موقف على هذه المقدمات ولذا تسمى المقدمة هنا بالمقدمه الوجودية لأنها توجد توجد الواجب في الخارج واضح هذا إن قلت عرفنا المقدمة الوجوبية وعرفنا المقدمة الوجودية جزاكم الله ألف خير سؤال سؤال عندنا هنا لماذا هذا التقسيم لماذا هذا التقسيم تقسمون المقدمة إلى مقدمة وجود مقدمة واشد وسيأتي في الدروس القادمة مقدمة داخلية مقدمة خارجية فالتقسيمات هذه لماذا المصنف يقول التقسيم هنا مهم حتى نعرف محل النزاع في مقدمه الواجب اي في, مقدم في مقدمه الوجوبيه نزاع هنا لو لا في مقدمه الوجوديه نزاع الواضح بعد هذا التقسيم ان النزاع في مقدمه الواجب في المقدمه الوجوديه وليس في المقدمه الوجوبيه لماذا المقدمه الوجوبيه حقولها هو بيد المكلف البلوغ مو بيد المكلف حتى يحصل فيها النزاع حصولها بيد المولى المقدمة الوجوديه حصولها بيد المكلف ولو قلنا أن المقدمة الوجوبية داخل في محل النزاع لا لزم إشكال الخلف شو الإشكال الخلف في تعريف الوجوبية ماذا قلنا؟ التعريف الثاني قلنا تؤخذ مفروضة يعني حاصلة تأخذ وكأنها حاصلة فكيف نتنازع يجب تحطيلها أو لا هاها يلزم الخلف خلف الفارس ثلاث الفارس يقول هكذا حتى لا يلزم إشكال الخلف نقول النزاع هنا فقط في المقدمه الوجوديه التي يتوقف عليها وجود الواجب في الخارج وليس تعلق الوجود بهذا الواجب اتضح إلى هنا أيضا أو لا فإذن المقدمة الوجوبية لا تدخل في محل النزاع لماذا لأن المولى يأخذ هذه المقدمة وكأنها متحققة في الخارج وكأنها حاصلة في الخارج فإذا المولى يأخذها بهذه الطريقة فكيف يقول يحصل فيها النزاع هل يجب الأمر بها هي ما على أنها حاصلة يكون خلاف الفاضل قال مقدمة الواجب وتسمى المقدمه الوجوديه وهي ما يتوقف عليها وجود حصول تحقق الواجب في الخارج بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها الصلاه واجبه توضات او لا اما حصول الصلاه مقيد بالوضوء في الخارج بل يكون الوجود بالنسبه اليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبه إليه مفروضة الوجود يعني بالنسبة إلى الوضوء لا تؤخذ مفروضة الوجود بل لابد من تحصيلها مقدمة لتحصيله فالوضوء بالنسبة إلى الصلاه والسفر إلى الحج لابد من تحصيل السفار لابد من طلعه وإن طال السفر وإلا إذا ما سافر للأمسان كيف في حج لا بد من السفر يعني لا بد من تحصيل مقدمة الحج لا بد من إيجاد مقدمة الحج هي السفر حتى نحج ونحو ذلك ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المطلق في عبال الواجب مشروط الواجب المشروط مشروط بحصول شرائطه الواجب المطلق هنا مطلق من حيث من حيث شرعته. إنما في الخارج لا يحصل إلا بها. والمقصود من ذكر هذا التقسيم بيان أن محل النزاع في مقدمة الواجب أين؟ هو خصوص القسم الثاني. يا قسم أعني المقدمل مقدمل وجودية دون المقدمة الوجوبية. والسر لماذا؟ والسر واضح لأنه إذا كانت المقدمة الوجودية مأخوذة لا المقدمة شنو كتب عندكم؟ لا غلط المجوبيا الوجودية غلط اللي مكتوب وجودية صح الكتاب الوجودية بالباء مدر لأن المقدمة الوجودية مصحيح هي المأخوذة على نحو التحقق اشتراه في العبارة صاعد لأنه إذا كانت المقدمة الوجوبية مأخوذة على أنها مفروط الحصول حاصلة في الخارج فلا معنى لوجوب تحصيلها لماذا؟ لأن المولى فرضها حاصلة فكيف نقول يجب تحصيلها؟ فإنه يعني لو قلنا يجب تحصيلها فإنه خلفه فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج بل إن اتفق مش المخطي إن أنفق لو اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها وهذا يقول هذا من باط من باب اقضيما فات كما فات فات كما فات يعني هل يجب عليك أن تتعمد فوات الصلاه حتى تقضيها كما فاتت لا ليس هذا المقصود المقصود المقصود هنا إن اتفق الفوت يعني يوم من الأيام اتفق ان الصلاة فاتت من دون الاختيار كان الإنسان مريضا كان الإنسان ناعم الذي ينتبه اذا الصلاة فاتت إن اتفق حصول الفوت كما فات. ما يجب أن يتعمد الإنسان أن يفوت الصلاة حتى يقول أطابق تخضي ما فات لا إن اتفق الفوت قال وهذا وذلك نظير الفوت في قوله عليه السلام يقضي ما فات كما فات فإنه لا يجب تحصيل الفوت يعني ما لازم مثلا بكره جناب الشيخ إيلان الصبح حتى يجب ما رحم أرض الصلاة حتى نقول نقول ها حتى يحقق اقتضاءات قلنا لا الى فرض عرف في هذه الايام فات عليه السلام فانه لا يجب تحصيله لاجل امتثال الامر بالقضاء بل ان اتفق الفوت وجب القضاء وصلى الله على محمد واله الطاهر اللهم صل على محمد